bishar anta al ayn I'll oh, لروحك يشفع في الضعفات ويجمل ليلة وعندما أصلي أحتاج لروحك يشفع في الضعفات ويجمل ليلة يرفع نفس قطات ويكمل ناقصات